تذكروا تذكروا فإذا هم مبطرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأت بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصار وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاتمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وقيفة ودون الجهر, ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين كلا لا يتكبرون عن عبادته ويتسبحونه ويتسبحونه وله يسجدون